بوك تو ترينيست ثلاثة عشر ثلاثة عشر اكتيفنستي. الأنشطة والاعمال الانشطة والاعمال شتو برافي مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ تعمل في مكتبة. هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب. تعمل على كمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. كده مارتا؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ في كينو. في السينما في السينما غلدا فيلم هي تشاهد فيلما. هي تشاهد بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ تُوِسْتُدِيرَةُ نَوْنِيْفَرْزِيْتَتْ. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. تُوِسْتُدِيرَةُ يَعْزِتِيْ. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. كَدَى أين بيتر؟ أين بيتر؟ في المقهى. في المقهى. توبيا كافه. هو يشرب قهوة. هو يشرب كاد إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ نا كونسرت. إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. تي سوزا دوفلستو سلوشات موزيكا. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. كاد نيساكات داودت. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ ديسكو. الديسكو. تي هم لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص.